أوجعيني يا دراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني في كل قطر بقتيل أو طريب أو سجيني أوجعي مصابي غافل ما زلت لم يعرق تبيني أو جعيني لم أعد أخشك إني بدت أهواتي إذا ما تهتويني امنعي طيري من التحديق هاتي كل ما عندك من جور السنين ورني عيني أصناف المآسين ترر المشهد واستبكي عيوني مسقي قلبي بأنواع البنايات واجعل الهم رفيقي وقليلي وضعي قجلين لا أمتيت حتى تبتل الرحمة في القلب الحزيني وقت في عرضي فإن أتمنى دونه لو تذبحيني أثق لي قيدي إذا ما شئت عسفاً واستحلي موطني دوس عريني أوجعيني إذنني أزداد بأساً, بأساً كلما مع في تسفيه ديني أوجعيني كل جرح منك باحر من عذاب والأسى فيه سفيني أوجعيني رب جرح تاب همّا هم فازما بالنفس عن عيش الهجون وانتطيش رب طيس عاج رشدا فارتقى بالروح عن رحل وقيني ربما يفضي إلى العليا ويجيء الموت بالفتح المبين يا جراحي ربما أقضي ولكن أنتك الفترات في نحر يقين أوجعي ربما يرحل ومساومن ما سابه كالفطرة في بعض العثور فجروح تاب أما فاسما بالنفس عن عيش الهجون والفطيش رفطيش عاد رشدا فارتقى بالروح عن وحل وطيني